بسم الله الرحمن الرحيم 121-قاف والقرآن المجيد 122-لعجئوا أن جاءهم منذر منهم 123-فقال الكافرون هذا شيء عجيب 124-أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد 125-أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد 126-أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وَدَّعْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ فَلَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُتُورٍ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 ايا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد جاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لديعتي القيا في جهنم كل كفار عليد من منع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله الهن آخ فالقياهم في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت اليكم ذل وعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلًا انْتَلِئْتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ آدامَ تُعَدُّونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ رَبَّهُ الْعَظِيمَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون فيها ولدينا نسيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص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 يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرْعَاءَ ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ